بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل صلواتك على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وينصرف لنا وتصرحنا لنكوننا من الخاسرين أيوة لحبة فيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نتابع كلامنا في هذا الكتاب المبارك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام عن إقسام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم معنى إقسام أنه كي حلف الله سبحانه وتعالى كي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما به جنون وأنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى وأنه على خلق عظيم كما قال الله عز وجل في سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى أنك يحرف النبي صلى الله عليه وسلم يحرف له اللي هو حرف من حروف الفواتح فواتح السور الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في هذا الحرف وفي سر هذا الحرف كما أقسم له بالقلم وما يسترون سبب القلم باعتبار أدوة ذات العلمي وذات المعرفة وأن كل شيء كان بيش كان بالقلم وأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق, خلق القلم وقال له اكتب فقال ماذا اكتب قال أكتب ما قضى الله عز وجل وقدره من لدن بداية الدنيا إلى, إلى نهايتها فكتب القلم ما, ما يجري ما جرى وما يجري وما سيجري إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها وما يسترون أقسم ايضا بما تسطره الملائكة في تلك السجلات ديال المقادير أو ما يسطره كل كاتب على وجه الدنيا كيفما كان هذا الكاتب من جن أو إنس أو ملائكة فأقسم الله عز وجل بتلك العلوم كلها التي تسطر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون ما أنت بنعمه ربك بمجنون علش لماذا، لأن المشركين كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مجنون وكانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ساحر وكانوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت كذا وأنت كذا يعني من الفاظ مختلفه الله سبحانه وتعالى أراد أن يسليه وأن يصبره وأن يبين له أن هذا الأمر الذي كانت تتهمك به القريش والمشركون عامه أنه ليس بصحيح بل أنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى ما أنت بسبب النعمة التي أوليتك إياها أنت في النعمة وليس فيه في جنون والنعمة المقصودة هنا هي هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست بمجنون بسبب هذه النعمة التي أنعمت بها عليك هذه نعمة كبرى. وليست نقمة لأن الجنون نقمة الجنون عذاب إذا كان يتخبط فيه الجنون يعني هو في عذاب في محنة ولكن بسلسان في نعمة وشتان ما بين من كان في المحنه وبين من كان في, في, في النعمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون استفاء الله عز وجل له واختياره ليكون رسولا للعالمين وإنزال القرآن عليه إنزال الوحي عليه. هذه الصفات تدل كلها على الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وليس أنه تخلى عنه سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون أيضا يحلف الله عز وجل يقسم الله عز وجل ويحلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن له اجرا غير ممنون أي غير مقطوع ممنون تحتمل معنيين غير ممنون به أي عطيناك الاجر بدون أن نمن عليك وغير ممنون بمعنى مقطوع وإن لك العجر غير ممنون وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس إجرا لأنه أكثر الناس عملا وأكثر الناس ارشادا للبشرية النبي صلى الله عليه وسلم كيف رحب واحد إلى هتدى إلى دين الإسلام لماذا؟ لأنه غيزيت في ميزان حسن الدراسة صلى الله عليه وسلم لكن شبحت يقول لا اله الا الله في هذه الدنيا في هذا القرن او الذي قبله او الذي بعده او الذي سياتي في اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له نصيب من الاجر لماذا لانه هو السبب في هذه الهدايه هو السبب في هذه النعمه السبب في هذه النعمه هو بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وكل من ذاق تلك الرحمه وناله نصيبه من تلك الرحمه الا وللنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اجر وهو قال لنا هذا المعنى قال لنا من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه فما بالك بمن سن الاسلام كله وليس سنه سنات حسنه واحده وانما سن الاسلام ها وابين للناس طريق الهدى وانك لا الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما بالسماوات وما في الارض فكيف يكون اجر النبي صلى الله عليه وسلم يكون اجره غير مقطوع غير متناهي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف فرح يوم القيامه ملي غتجي الاقوام وتجي الانبياء عليهم الصلاه والسلام وكل نبي يتبعه قومه فمن الانبياء من لم يتبعه احد دعا ودعا ما قصر بلغ ودعا ولكن لم تسبق لهدايا لأولئك القوم استحبوا العمى على الهدى فبقوا على ضلاله فجاء وحده ومن الأنبياء من ياتي ومعه شخص ومن الأنبياء من ياتي معه رجلان ومن الأنبياء من ياته مع عشرة إلى آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أنا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يجي واحد السواد العظم فيقول يا جبرل هؤلاء قال هؤلاء أمته النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن أمة موسى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال هذه أمة موسى أما أمتك هي أكبر من هذا بكثير ولذن قال وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا سواد أعظم سواد في الأمم التي ستت يوم القيامة ستكون من نصاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله سبحانه وتعالى بأجر غير ممنون غير مقطوع ما أنت وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ما أعظمها من آيات ثلاثة الايات الآية الأولى من عليه بالنعمة ونفع عنه الجنون الآية الثانية تبس له الأجر الدائم الذي لا ينقطع الآية الثالثة قال له وإنك لعلى خلق عظيم كما يقول الشيء من معدنه لا لا يستغرب الشيء من معدنه لا يستغرب إذا كانت هذه الأمور نعمة من الله عز وجل وكان نبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فلا يستغرب أن يكون على خلق عظيم يقول العلماء الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إنك مطبوع على الخلق ليس يعني تتخلق به أو تتجمل به أو تتكلفه وإنما أنت مجبول عليه شيء أنت مجبول عليه فرق كبير بين من هو متخلق بأخلاق يعني مجبول عليها ومن كان يتصنعها التصنع يتصنع الخلق ماشي هو الخلق كما قال الشاعر ليس التكحل في العينين كالكحالي يعني شيء واحد يزيد الزين بالكحل ماشي بحال اللي عنده فأصل دياله في الخلقة دياله الزينة زينه الله في خلقته الفرق كبير بينه وبين من؟ بغي يضيف ويزين ليس التكحل في العينين كل ليس من يتكلف خلقا ما كمن هو مطبوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع على الخصال الكريمة الكريمه والسجايا الحميده صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذا يقول العلماء في هذه الايه من التوكيدات الشيء الكثير وإنك ال وهو ادو توكيد للقسم السابق نون والقلم وما يصرون وإنك لعلهم. لا فيها ما أنت بين مسير بك بمجنون الاخرى وان لك الاجر غير ممنون ثالثه وانك لا. كانه يؤكد يؤكد بانه لا فصل بين هذه الجمل الثلاث وانك ان حرف توكيدك كتفي التوكيد وانك لكاف ضمير الخطاب كيفيه الضمير يفيد التوكيد الجمله الاسميه تفيد التوكيد لا مليء تفيد التوكيد على خلق لك كان الإنسان على شيء حاجة مش بحالي كان حداه الاستعلاء على الشيء يعني التمكن منه كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم معنى على هدى أي متمكنون على الهدى ومتشبثون به على هدى وإنك على خلق وإن خلق تنكير اسم منكر يفيد يفيد التعظيم وصفه أيضا يفيد ماذا؟ العظيم وإنك على خلق خلق عظيم ان كل كلمة تحمل دلالة التوكيد تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس خلقا وأقوم الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الآية جاءت في مقابل واحد الآية أخرى واحد الآية أخرى قالتها المشركون قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ظنوا ان القران خصو ينزل على شيء واحد اللي لبس لا عليه لان الميزان ديالنا حنا هو ميزان الماده ان يكون اكثر الناس مالا وان يكون اعز الناس نفرا صافي هذه هذه هي الميزات اجلس لي تفضل لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم شو واحد اللي عنده المكانه عنده الجاه عنده كذا وعنده, كذا وعنده كذا وعنده كذا هو اللي يمكن يكون يمكن يكون النبي فأنزل الله عز وجل يعني نقدا لهم وانك لعلى خلق عظيم رجل من القريتين عظيم مقابله خلق عظيم بمعنى ان الاستيفاء لا يكون على اساس المال لا يكون على اساس الجاه لا يكون على أساس مملكة الإنسان من الاولاد من الأولاد والمتى ولكنه يكون على أساس الخلق على أساس مكارم الأخلاق كما قلنا إنما بوعدت لأتمم مكارم الأخلاق ما شيب لأكون أغنى الناس وأكثر الناس ما واكثر الناس نفران وأكثر الناس كذا وإنما بوعدت أسمم بماذا يتممها؟ يتممها بخلقه لأن الشيء لا يعطيه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال الخلقي بالنسبه لي الكمال البشري اذا نمكن نكملنا ما تبقى من الأخلاق فقال بعيد تريثم من مكارم الاخلاق اذا وينك لا على خلق عظيم كان تنظر الى او تعاند كما يقول البلغيون هي تعاند وتقابل لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فالعظمه عظمه الاخلاق وليس عظمه المادة وليس عظمة الجاه وما يملك الإنسان في هذه الدنيا من متاع الدنيا الذي يزهد الله عز وجل الذي نبيه محمد صلى الله عليه ويزهد فيه الله سبحانه وتعالى مقبلين عليه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهره الحياة الدنيا لنفتناهم فيه وليس ربك خير وابقى. ومرهلك لك بالصلاة عليها وقال لنا جميعا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مساء قليل ثم ماواهم جهنم وبيسلمي هذا العياذ بالله إذا هذا ما ينظر إليه الناس من القيم المادية لا تسوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى ما لم تكن مطية للآخرة إذا كانت مطيه للآخرة مزيان شعوذة تكون ما تكونش المبالغه في ذم الدنيا وفي ذم المال يعمل المال الصالح في الرجل الصالح إذا عندك المال وعندك الجاه هذه الأمور كلها مطلوبة ولكن مطلوبة متى إذا كانت تسخر في طاعة الله عز وجل إذا كنت تقترب بها إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة مجملة إذا كانت مطية للآخرة إذا كانت مطية للآخرة أما إذا كانت مصبتة عن الآخرة يعني أنها تشغل الإنسان عن يقدم على الله سبحانه وتعالى فلا تسوي عند الله سبحانه وتعالى جناحا بعضة. فهي استدراج لأن عمز سنقسم الى قسمين نعم التذكير ونعم الاستدراج نعم التذكير التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى عندما تحصل عليها تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أما كفر كما قال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ونعم الاستدراج هي التي تنسي الإنسان نفسه وتنسي الإنسان ربه وتنسي الإنسان دينه فلما نسوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أباب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين شوف أذكر الحمد لله رب العالمين كي جدت في هذه السياق الحمد لله على مدى على قطع دابر آل الفساد في الأرض والحمد لله والحمد لله رب العالمين إذن وإنك لعلى خلوق عظيم أثلاثة الآيات ثم قال في آيات اخرى يعني بشيبين النبي صلى الله عليه أنه يدافع عليه ويحميه قال فساتو بصيروا بايكم المفتون أتشفون أنت هم الت توما يشوفوه هو المفتون وشكون هو المجنون بأيكم المفتون بعد بعد القراءات كي يقولوا هذا كله صله للتوكيد يقول النحات الزائده كي يقول في القرآن الكريم صله للتوكيد اي فصادوا بسيروي بسيرون ايكم المفتون شكون فيكم المفتون واش هذاك اللي نزل عليه الوحي وهداه وفق الله عز وجل ولا هذاك اللي نزلات عليه الدنيا وتصبت عليه الدنيا وش غلاته عن الاخره فهلك واهلكت معه دنياه شكون هو المفتون واحد واحد التاويل الايه واحد التاويل الآخر بايكم اي في ايكم المفتون اي الجنون لان المفتون مي معنا اي في ايكم أي الجنون وش انت وش الجنون في كل الجنون ولا في يوم الجنون شكون هو المجنون لان المجنون في اللغه هو, هو المستور المجنون في اللغه هو المستور فاذا كان مجنون العقل نقول مجنون يعني العقله مستور عقله مغيب ولذلك نقول للجن جن لانه مستور ونقول للجانب في بطن امه جنين لأنه مستور، ونقول لجنتي جنة لأنها مستورة بما فيها من الخيرات والنعم، سواء جنة الدنيا اللي هي المزرعة، كل سل الجنتين آتت كلها، أو جنة الآخرة التي فيها ملاعين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي نباشر أو نقول مثلا جنة الليل بمعنى أظلم وأستر ما تحته فلما جنة عليه الليل أو نقول مثلا الميجن هو الميجن ما يستر به المقاتل نفسه المقاتل اللي مع خصمه نفسه بالميجن واحد واحد الاله كيهزو هكذا إذا جات الضربات ديال العدو يتقي بها بها فيسمى الميجن ويسمى الجنه الجنه وقايه تقيك من ضربات الخصم فكل كلمة فيها الجيم والنون المشددة تعني السدر تعني ماذا الستر شيء مستور فالمجنون أي مجنون العقل مستور العقل, عنده العقل كون ما عنده العقل كل ما العقل وش هذا السيد اللي ينزل عليه الوحي ودع الناس إلى صراط الله مستقيم أو ذلك الذي يعبد دنياه ويعبد فتنه ويعبد شهواته ويعبد اهواءه يسكن فيكم فيهم في المجنون طبعا الذي يعبد الماده هو المجنون يعبد مادة وما عارفش إش إنه هو المجنون هو المغي المغيب عقله كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه عنه قالوا له في الأيام دي الجاهلية إش إنه وإيش كنت تكره ولا ما كنت شيء قال لهم كنت واحد واحد جوجل ما سيد كان تكره واحدة منها كان بكي كانت تكر كان كانت تكر الخرأ كان ضحك كان تذكر بأنني في ذاك النهار اللي فش بغيت يدفن البنتو كانت عندي واحد البنت في الجاهلية وبغيت يدفنها لأن من عادة الجاهلين أنا ممكن البنات وهنا حياه من أجل أن لا, أن لا تعيش ومن أجل أن كما سيقولهما ما عليه العار يخاف أن يفضح في المجتمع إلى بقت عنده البنت وتكبر وتزوج وتولد هذا عار تكون عندك البنت في الجاهليه واذا الشراء أحدهم بلونسا ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما أبو الشربي أي مسيه على هنا على صغير واذ عم يدفن في التراب وليت فينو تنهمن منه ويهز راسه شكون المجنون واش هذاك اللي يدفن البنت ويهز راسه ولا هذاك اللي كيربيها ويتهلا فيها ويزوجها وله اجر اه يعلموا ان الاجر في البنات اكثر من الاجر في البنين اللي كيربي البنات راه عنده الاجر عند الله سبحانه وتعالى اكثر من اللي كيربي الاولاد الذكور عرفتوا علاش عرفتوا علاش ولا لأن الولاد فيهم حد النفس كان ولادي. باش أولاديه يكونوا قدامي ويخدموني ويورثوني ويكونوا في بلاستي ويعملوا يعني كان ربيهم للدنيا فيهم واحد الحد ذي الدنيا. أما البنت كان ربيها للأخرين كان ربيها باش تكبرت مشي في حالاتها وتتوج بها شي واحد اخر ويعمر بها بيته مالذي كانت هذه الفكرة أن البنت يعني غادت مشي عند الاخرين كما قال الشاعر شاعر الجاهلية بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدة. لكي تربي البنت بحالي لكي تربي له خريم. لانا غده وبعد بعد غده مش في حالتها. ولكن لكي تربي الولد. هي ولدي هي كون في بلاستي. كنت انا الشافور غايو الشافور بعد. كنت انا في المتجر غايو اللي في المتجر ويهمني ومشي نصلي في الجمع. هيك. لك انت كاد الى خير. كتوجدوا الحياة. في واحد حد. حد نفس. بينما البنت تتوجدها ليش? لبيت زوجها لبيت الزوجيه باش تربي اولاد اخرين لناس اخرين في دار في دار اخرى اذا سالت الله فيها وربها هذا الاجر عند الله سبحانه وتعالى ما نبتي ما شيء من هذه البنات أيوة يعني ف او كما قلنا في صلاصنا يعني فرباهنا واطعمناهنا ويعني وخلقناه ب... وخلقنا بالأخلاق الاسلام كنا له سترا من النار يوم القيامه في حضوها البنات في من من النار يوم القيامة. ليش؟ لأن ما ما فيهاش حضود نفس. كلها هذي كات ربها ال ال لبيتها وببيت زوجها. إذاش كل المجنون؟ هذا اللي كيد البنت وهي حية ولا هذا اللي كي ربها؟ عمر في في مسألة أخرى قال لك أنا وكيف تحكي واحد مسألة أخرى؟ هذه كات كيبيكي كيبيكي سينعمر لك كي يا تكران وكيد في وهي يعني كات حيد الغبار على الحيادية له. هوش هي مش عليه كاتش فق على بواها كاتحيدي الغبر على هو كيحفر بشيد فنا هو وحش في ذاك في ذاك الوقت وهي حنينة ورقيقة ومش فق فيها شفقة ورحمة وما ما لا شفقة ولا رحمة ويبكي من ذكيه تكرر القصة كيبكي. قال ويدحيك إذا ذكرت نفسي وأنا أعبده كوما من الطعام كوما من حد حد العرام ديال التمر كحتو في شي بالأسا تيسج اللي كانت شجلوت تيضور عليه العام ونأكله ونحط فلسطة واحدة اخر يعني اله يؤكل واش اشكل المجنو واش اللي كي يكل الاله ديالو واللي كي يتسنى رزق من الاله ديالو يحط يحط واحدة واحدة العرام ديال ديال التمر كيف بزي عبد فيه الهي الهي الهي لغد ليه يكل هذاك الاله يخرج عليه ومن بعد يحط واحدة لكم اخرى وهكذا يلك يدحك مما يدحك سيدنا عمر يدحكم من الجاهليات يدحكم من الغباء الذي كان عليه الناس من اللي مازال مجنبي صلى الله عليه وسلم ومليج النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر لا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية قلت ما يمكنش تعرف قدر هذه النعمة وهذا الرحمة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى إلى ما عرفتي إلى ما عرفتي الجاهلية وعشت في الجاهلية وشوفوا هاد دك الخرافات اللي يعيش عليها الناس إذا في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المهتدي كي يقول ليهم جنون بايكم المفتون شكون فيكم المجنون فسا بصيروا يبصرون بايكم والمفتون ان ربك هو اعلم بما ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين الله سبحانه عارف شكون المهتدي واش نتا ولا وعارف شكون ضل واش نتا هذا كيتسمى كيتسمى كي الابهام من اجل اجتذاب و يعني است فكر الخازم تقول له واش أنا, أنا, أنا على الحق ولا أنت إذا قلت له أنا على الحق وأنت على الضلال واش يقبل منك ما يقبلش إذا سيكون مصريا على أنه على الحق ولكن إذا قلت له واش أنا على الحق ولا أنت ديك سأجيء قلص الأرض ويفكر هاد السؤال اللي أعطاني هاد السيد خصين خل بعالي جواب كما قال الله عز وجل لنبس الله لقنا له هذا النوع من الكلام اللي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا إنا بسعى سلم المسلمين أو إياكم يعني المشركين لعلى هدى أو في ضلال مبين أي شكول فينا على الهدى وشكول فينا على الضلال المبين عنش أعطاهم هذا النوع من من إبهام من أجل استدعاء تفكيرهم واستنفار عقولهم كذلك هنا إن ربك هذا تهديد إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هذه دعوة لهم وتهديد لهم ليعودوا إلى فكرهم وليعودوا إلى عقولهم فعلا شكون فينا على الحق وشكون فينا على على الباطل فلا تتعي مكذبين يعني حسب أنك على الحق وأنهم على الضلال وأنهم مجرد مكذبين فلا تطع المكذبين وزاد الله سبحانه وتعالى سرد شوف المقابله في القران الكريم كيذكر الخير ويتكر الشر كيذكر الشر ترغيبا الخير ترغيبا فيه ويذكر الشر تنفيرا منه فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتدي اتيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان دامال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم قابل لك يصل تص بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمكارم الأخلاق الجامعة الشاملة المانعة هؤلاء موصفون بأنهم كذبين موصفون بأنهم حلافين والحلاف الكثير كثير الحليف لك يحلف بزاف لك الزاب لانه يتسنم من الاخرين باش يصدقوه يحلف جوج وثلاثه وربعه وكذا الى اخره كل حلاف مهين مهين عند جوج التاويلات عند جوج تفسيرات مهين بمعنى كذاب حلاف مهين ان يجمع بين الحلف والكذب يكذب ويعلم انه يكذب ويحلف التفسير الاخر مهين بمعنى حقير ذليل في الحقيقه الذليل هو الذي يحلف اما الشريف لا يحلف الشريف يقول بكلام صدق وينتهي الامر ولكن الذليل من شعوره بالمذلة والمسكنه في نفسه كحول يغطي على الضعف دياله والنقص بكثره الحليف ونبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحليف والنبي صلى الله عليه وسلم يخلينا ما استعملوش الحليف بزاف خصوصا في البيع والشراء خصوصا في المعاملات في منفقه منفقة للسلعة للبركه للباركة يحلف لك أنه ديال اليوم وهي ديال البارح ولا ديال اللي أول البارح. هيك ويحلف لك بأنه شرها بمية وهو مسكين شرها غرب ستين ولا سبعين باش تصدقه يحلف لك أنه عطاوه كذا وكذا وما عطاوه مسكين وله هتشيكوا ليش منفقة للسلعة لأن هذاك الشريف اللي تقابل معك انت مهين كتشعر بانك بأنك دون هذاك السيد اللي وقف هذاك تعرف بأنه شريف وإلا قلت لي إلا قلت لي والله إلا شريتها بكذا وكذا اصدقك إنه هو من لك يسمع والله تقف كل شعاراته في في رأسه ما يقدرش يزل كلام ما يقدرش يقول لك لا ما شريتها بعد هذا لأنه ما غادش يقول لي بحليك أنت تحلف وتحكي في حليفك حتى هو يرد عليك يقول لا ويردع عليك الحليف ذي إلا ما يقدرش من لك يسمع كلمه الله انتهى كل شيء الحليف الحليف صعب صعب جدا واليمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس يحذر منها قال هي من اكبر الكبائر من الكبائر اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار لكي يحلف على الكاذب ويعلم انه كاذب وحلف عليه ولذا الناس يسميه ولف الفم ديال الحلف ابدا يحلف الولاده يحلف المرات المرته يحلف الجاره ويحلف اي واحد تلاق مع بطريقه حلفلو يحلف بالله بهما ما كيحلف والله حتى تمشى واللي ما مرة ما كتعرف الحريق يعني هذا دليل على ان ما كيعرفش هذه الكلمه اللي يستعمل اللي يستعمل اللي والله يشتري بايات الله ثمنا قليلا يعني كلمه الله اللي هي لفظ الجلاله علم على الذات الواجب الوجود المسحق لجميع المحامد والعبادات كلمه الله لجل جل علماء قالوا هي اسم الله الاعظم و تعود سائر الاسماء والصفات هو يحتفى ما كان حقيقي بشير يربح بحبيار بعشر ريال ولا قلأ خمسين فرنك إذا ولا تطي كل حلافي مهين همازن الهماز هو العياب هو الذي يعيب الناس آه اللي يغمز بالعين ويغمز باللسان ويغمز بالشفتين هذا هو الأول الهماز الله سبحانه وتعالى يقول فيه ويلون لكله مزات لمزات همازه الهمز كيهمز والهمز في الاصل هو هو الدفع كيدفع ولكن هو كيهمز بالعين دياله بحال كيدفع لشخص الاخر باشي يعني اشك فيه في دياله ولا اش كيف خلقه ديالو ولا والهمز يكون بالعين واللمز يكون باللسان كتحضر فيه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم هذه كلمة لي فيها ازاي بعد منها الهمز واللمز والغمز والنبز بعد منها إيه. الهمز والغمز واللمز والنبز ولا تنابزوا بلا القاب نبزه وانك تسمي شي واحد مثلا شي اللقاب اللي بتتعيره به على طراش الاعوار اشكيت ماذا نبز بلا لقاب ولا تنابزه بلا الغمز هو الهمز والغمز كي غمز كي مثلا قول احنا ايه كي غمز كي حرك العين دياله يعني فصحبه لما يسقط الخبر. اللمز يكون بهاش باللسان باللسان وهماز مشاء بنميم الشوف الأوصاف التي أعطي الله سبحانه وتعالى للمشتركين في غير الأوصاف القبيحة لكنها اسم في غير الأوصاف الجميلة وفي مقابلها في المشتركين غير أوصاف القبيحة واستعمل فيها الله سبحانه وتعالى صلى الله حلاف هماذ مشاء مشي من رأة كل مشي مشاء من رأة وحدة بالنميمة تكون سهلة ولكن هذه هي حالة مشاء كثرة المشي بالنميمة والنميمه هي نقلوا الكلام من شخص الى شخص على وجه الافساد كان نقل منه الكلام باش تفسبينه وبين صاحبه عرفتش قال فيه كفلان اه قال كيت وكيت وكيت وكيت, وكيت. وخيلها كنت ما تنقلها لان اذا نقلتها تزيد الزيت العافية هلاش هادك سيد مثلا قال فيه في خليه يقول ولكن ما تنقله شيء لا نقلته هنده باش تقول عرفتش قال فيك قال كذا وكذا وكذا وكذا حتى واش غايقول غير, غير غير يكون رد الفعل تو غايسب ويشتم ويقول كل ما يخطر بباله انت عودتان غد نقل لقد عرفتش قال فيك فلان قال فيك كذا وكذا وكذا تنقل الكلام المقول شيء حاجة لاتقلت ولكن تنقلها من أجل ماذا من أجل إفساد ذات البين والله عز وجل لم يأمر بإفساد وإنما أمر بإصلاح ذات البيت وإذا أنت تقصد الإصلاح هنا يجوز حتى الكذب لا يجوز نقول الكلام الصحيح إذا كان فيه إفساد ويجوز الكذب في اصلاح إذا كان, إذا كان فيه إصلاح يعرفتي كيفاش كيفاش قد تكذب كذب, كذب على شيء واحد مثلا باش تقرب بينه وبين واحد آخر كيفاش قدير قد باش تكذب ولا عرف انا بغات تصلح معاك هذا الشيء معا. معا اللي كتقول راه ما كاينش اكتي ما هو ما ولكن اللي النظر حتى ما حتى ما عندي مشكل الا بغا نتصالح ويا مشكل غنقلها مشكل الاخر مشكل ما كان ولو. أنطوي صفحة ونحل صفحة جديده فتقرب بين اثنين بنوعين من, من الكذبين ولكن هذا الكذب هنا مباح لا خير في كثيرين من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس النجوه في هذا الباب قولها ديرها النجوه في هذا الباب محموده لانك تقرب كتصلح والاصلاح هنا مطلوب ومرغوب فيه مشاء بنميم مناع للخير يمشي بالنميمة والخير ما يديروش وهذه من صفات الشررة في الإنسان إن الإنسان أخلقها لعن إذا مستهو الشر وجزوعا وإذا مستهو الخير منوعا يعني لا تحرم مرضى شيء بدي يجزع ويتقلق ويولويل ولكن إذا عليه الله سبحانه وتعالى ويستعليه منوع معنى منوع لا يعطي لا ينفق اذا ما استولى الخير منوعا كيجمع راسه ويدر عليه العقاد الى ما فحل شيء بقي لوين ويبكي ويصرخ مالي أنا يا كل الناس بخير على خير لا يا اخي عجبا لامر المؤمن امره كله خير انصابته ضرا صبر فكان خيرا وانصابته سرا شكر ويتقلب بين الصبر والشكر هذا يتقلب بين عذابي عذاب الحرماني وعذب المنعي يتقلب بين العذب الجزعي وعذب المنعي فهو محروم في كلتا الحالتين مناع للخير معتدين أي مفرط متجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى أثيم كثير الاسم كل ما ياتي فيه الاسم العياذ بالله أثيم عسل لن. اي فض غليظ خلقه غير خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقه خلق كريم ملتقى احد الله وتمنى أن يستمر معه في المكالمه في المجالسة الم... هذا إذا تلقيت معه تتمنى أن ينصرف أو تنصرف عتل بمعنى فض غليظ والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظا لا من حولك يسمى غديش بقو معك عتل بعد ذلك زنيم زنيم. زني هذه صفه احتموا لها ما عرفها تقالها القران الكريم توصف القران الكريم بانه داعي وبانه ابن زينة زنيم هو ابن زينة القران الكريم فضحه هذا المشرك هذا الوليد بن المغيره فتح الله عز وجل بانه ليس ليس نسيبا في قريش ولكنه داعي داعي فيها رغم مكانته ومنزلته في الجاهليه وانه يحتكم اليه ولكن القران الكريم له هو معاند فتح القران الكريم لانه سنسيب زنيم ان كان ذا مال ايرد عليك ويعاند لانه كان ذا مال لانه كان ذا بنين ان كان ذا مال و يرد عليك لانه صاحب النفر الكثير وصاحب المال الكثير. كما قال الله عز وجل في سوره لمدة زرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا. هو هو. وليد بن المغيره نل مريد من, من مغيرها لي. وجعلت له مالا ممدودا. وبنينا شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع انا زيد. كلا. وبغزية مزل. كفر بانعم الله سبحانه وتعالى في المال والبنين والصحه والتمديد في العمر وما إلى ذلك ويتمنى المزيد كلا إذا أن كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم الخرطوم هو الأنف والوسم على الخرطوم كنية عن ماذا عن الإذلال عن الإذلال الإنسان ما كيبغيش ما شو واحد يمسله ها النفي دياله لأن شيء في الإنسان هو ماذا هو أنفه والوسم على الخرطوم بمعنى كنايه عن بل بلقى العلماء فيه العجاز العلم في القرآن الكريم لأنه ضرب على الأنف يوم, يوم بدر ها ضرب على الأنف بمناجاة الضرب المادية مش غير ضرب المعنويه من عن الإذلال ها بل الضربه الحسيه الماد ديال اللي هي السيف ضرب على انفه يوم بدر وقتل على الكفر والعياذ بالله شوف تسديد ناسحنا على الى ايداس الدد الرميتان ولو من ولو من في بضع سنين او في بضع قرون وعقود من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ينزل عليه الوحي قال له سنسيمه على الخرطوم داس اعوام مشى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه دوز فيها عمونس عادجة بدر عادجة الواسم على إيش على الخرطوم وش تقول هالشي واحد بمعنى تقول لي غان تجيب هاليك في كذا وكذا في الوقت الفلاني في العام الجاي ما يمكنش ولكن الصادق الوعد هو الله سبحانه وتعالى إذا وعدا سددها في بضع سنين وجاته في الوقت يقول العلماء هذا هذا من الإعجاز العلم الكريم لان النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البشر يمكن يمكنش يتكلم في الغيب يتكلم في المستقبل يقول لك ها اللي في كذا وكذا ولكن القران الكريم قال لك سيغلبون في بضع سنين وتحققت نبوه القران الكريم وقال سنسموه على الخرطوم وتحققت نبوه القران الكريم قال عن ابي لهب سيصلان ذات لهب وما على الكفر وتحققت نبوه القران الكريم علاش ما يقولش لهب مثلا لا إله الا الله محمد ولو تحديا ولا ميل بالتحدي ما يقدرش يفوت هذيك سيصلنارا اللي قال ناراً هو بيده ملكوت في كل شيء سبحانه سبحانه وتعالى سنسيمه على الخرطوم إذا هذه الايات ال ال في سوره القلم بين الله عز وجل نصر في الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشوف القاضي يض. رحمه الله تعالى عليه ماذا يقول في هذا يقول أقسم الله تعالى بما اقسم به من عظيم قسمه على تنزيهه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به ما معنى غمصته يعني همزته به وغمزته به وعابته به مما غمصته به الكفر وتكذيبهم له وانسه وبسط امله بقوله محسنا خطابه ما انت بنعمه ربك بمجنون هذه مؤانسه انسه النبي و... صلى الله عليه وسلم كيحس بالحرج كيحس بان المرشدين كيزمون كي وما يبغيش هاد الكلام. هو عارف رأسه. عارف بأنه باري. ولكن ما يبغيش الناس يسمعوا هاد الكلام هذا. لأن المشيدي كانت شنو كيديرو. كي كيف يفرقوا على الطرق ديال المكة. كيف يفرقوا عليها العسكر إلا بغينا نسميها العسكر ولا العساسة. كي يقول لهم اللي جاء. قولوا لهم راه محمد كذاب. راه محمد مجنون. راه محمد ساحر. ما تقربوش ليه. غيفت لكم. يعني كيحذروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما بغيش هاد الكلام يقوله الناس يقولون مجنون كذا علاش لان يصدون البراء يصدون الناس يسدون ناس اللي على الناس على فطره الا كانوا هم اكابره مجرميها يضربوا روسهم ولكن ما يمنعوش الاخرين الله سبحانه قال له غير صبر ما انت بين ربك بمجنون بي وهذه نهايه المبرة في المخاطبة يقول يقول قاضي عياض رحمه الله هذه نهاية المبره في المخاطبة واعلى درجات الاداب في المحاوره الله العلي الاعلى كما ذكرنا في الدرس السابق الله العلي الاعلى يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من المحاورة بهذا النوع من الخطاب الذي فيه الملاطفة وفي من الاداب الشيء الكثير ثم اعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع في قوله ماذا؟ نعيم دائم وثواب غير منقطع وإن لك لاجرا غير ممنون لا يأخذه عد ولا يمن به عليه وعطى جهو تفسيرات لا يأخذ به عدن بمعنى معدون نهاية ولا يمن به عليه ما كيمنش عليه لأن المن بالشيء كيجعل ها. ولكن لك المن من الله سبحانه مقبول لأنه هو صاحب المن لله الحمد كنقول هذا لله الحمد والمنا وإلى من الله سبحانه وتعالى له, له ذلك ولكن مع ذلك قال لك لا نمن عليك يا محمد أنت أهل لكل خير أنت أكبر من أن نمن عليك هكذا يقول الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم القضية المنا كنشوف مثلا في القآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل واذكروني عمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ويقول لهذه الأمة واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الفرق بين ال الذكرين الفرق بين واذكروني واذكروني عمتي شنو الفرق بيناتهم واذكروني تحبيب تحبيب يحببك إليه ويحبك أذكرني أذكرك ولكن أذكر نعمتي لمن يمن عليك إذا ما ذكرتينش أو دي غير ذكر عمتي هذه لي لذلك أذكروني لأن بعد بعض الناس كي يقول أرى بني إسرائيل ربي اللي بهم في القرآن الكريم قال أذكر نعمتي التي انعمت عليكم اني فضلتكم على العلم هذا ماذا هذا التفضيل هذا من والمن في سياق ماذا في سياق الذم في سياق ذمهم علاج لأنه رغم ما هم, ما هم فيه من النعم عبدوا العجلاء وقتلوا الأنبياء وإلى خيره أي رغم ما هم فيه من النعم وما بسط عليهم من الرزق حتى قال في الآية الأخرى وجعلكم ملوكا يعني يعتبرهم كملوك في ملك الدنيا وغير ذلك من الأمور إلا أنه ما بقاوش عباد الله سبحانه وتعالى وذكرون إعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين لجملة المحدوفة ومع ذلك ما درته ولو ومع ذلك ما درته شيء وهذا المضمون لجملة المحدوفة كان في السياق ديال السورة كان في السياق ديال سورة البقرة تتكمل القصة بدات بيا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم ايا فرابون وانتهت بيا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين وتقوي يوم لا تجزي نفسه عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنبعها شفعات ولا هم ينصرون ويذيبتلى يعني سيخبير فيجد فيه تعداد لمن عليهم وتعداد مخالفاتهم فويل لهم مما كتبتهم وويل لهم مما يكسبون يوم من بعد الكتاب ويكفرون ببعض وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خرى بعضهم إلى بعضين قالوا آتحا يعني بين المنتين بين المنتين ذم والذم بين المنتين لا لا لا يسمى ذلك يعني متحان وتقريبا وما إلى, وما إلى ذلك فرق كبير من أن يقول لك الشخص وذكرني ما تنسانيش مثل غادي العمراء ولا غادي الحج شا يقول لك شي واحد الله يجزيك بخير ما تنسانيش الدعاء إذا قال لك ما تنساني ذاك الشلي أعطيتك ذاك النهار واش من هذاك واش تقريب وتحبيب ولا لمن ما تنسى انا درت فيك واحد الخير واحد النهار واش من هذا ولا ولا تحبيبي هذا من هذا من هذا من هذا الله سبحانه وتعالى في التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم آه؟ يعني قال آه ان لك اجرا غير ممنون ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه وأكد ذلك تسميما للتمجيد بحرفي التاكيد فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم قال نختم بهذا الكلام ديال القديع رحمه الله تعالى هنا لانه مهم جدا قال فسبحان اللطيف الكريم فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدا إليه ارجعوا لهذا هذا القرار دبجها القضي عيد رحمه الله وتدبيجا قال هو المحسن الكريم هو الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدا اليه ثم اثنى على فاعله وجازاه عليه ولفقك للخير ويثني عليك في فعله في فلاصل ديال من ديال الله سبحانه وتعالى ولكن هداك الى الخير ثم اثنى عليك في فعل ذلك الخير كما قال الله عز وجل الله ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة في الحقيقة سعي من هو المشكور سعيه الله سبحانه وتعالى إنه هو الذي وفق هو الذي هداه هو الذي بسطه هو الذي هو منح كل شيء ولكن لما فعل العبد رمى أن الفعل ذي العبد مجرد رمز للطاعة قال كان سعيكم مشكورا ذاته شي حاجة كبير ثم أتنع على فعل وجازه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله ثم سلاه عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله فستبصيروا ويبصرون بأيكم المفتون فكانت نصرة الله تعالى له أتم من نصرته لنفسه ورده تعالى على هدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده نصرة الله لنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نصرتي لنفسي وأفضل من نصرة أهل الدنيا كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة الله دفاع الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من كل دفاع ونصرته لهذا الدين خير من كل من كل نصرة صلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما نصر به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الله الأرض ومن عليها نكسر بهذا القدر ونسأل الله سبحانه ان يوفقني واياكم وان يهدينا سواء السبيل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين